قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر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 وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا يعزب أي لا يغيب عنه مثقال ذرة ومنه قول كعب بن سعد الغنوي أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعذيب. يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفا به وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر عالم الغيب بألف بعد العين وتخفيف اللام المكسورة وضم الميم على وزن فاعل وقرأه حمزة والكسائي علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض الميم على وزن فعال وقرأه ابن كثير وأبو عمر وعاصم عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إلا أنهم يخفضون الميم وعلى قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من قوله عالم الغيب فهو مبتدا خبره جملة لا يعزب عنه الآية أو خبر مبتدا محذوف أي هو عالم الغيب وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض الميم فهو نعت لقوله ربي أي قل بلى وربي عالم الغيب لتاتينكم وكذلك على قراءة حمزة والكسائي علام الغيب وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي لا يعزب عنه بضم الزاي من يعزب وقرأه الكسائي بكسر الزاي قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم لم يبين هنا نوع هذا العذاب ولكنه بينه بقوله في الحج والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وقوله معاجزين أي مغالبين ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر على بعثهم وعذابهم والرجز العذاب كما قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا الآية وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم المكسورة وقرأه الباقون بألف بعد العين وتخفيف الجيم ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدروا على بعثهم وعقابهم وقال بعضهم إن معنى معجزين بالتشديد أي مثبطين الناس عن الإيمان وقرأ ابن كثير وحفص من رجز أليم بضم الميم من قوله أليم على أنه نعت لقوله عذاب وقرأ الباقون أليم بالخفض على أنه نعت لقوله رجز قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إلى قوله والضلال البعيد ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار البعث وتكذيب الله لهم في ذلك قدم موضحا في مواضع كثيرة في البقرة والنحل وغيرهما من هذا الكتاب وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا مزقتم كل ممزق أي تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم واختلطت بالأرض وتلاشت فيها وقوله عنهم إنكم لفي خلق جديد أي البعث بعد الموت وهو مصب إنكارهم قبحهم الله وهو جل وعلا يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم وعظامهم كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قوله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار وتقريعهم على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث وعلى كل شيء وأنه هو المعبود وحده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 وقوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وقوله تعالى وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون والايات بمثل ذلك كثيرة معروفه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة افلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض قال إنك ان نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى سوف نكمل تفسير بقية الآية بإذن الله في لقائنا القادم فحتى نلقاكم حين ذاك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته